جانب الطور الأيمن وقربناه نجية ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فاذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا فرفعناه مكانا عليا Olaik, Lәzin anmә Allah әleyhim min Nabillin min zürriyyet Aadam vә min hamelnә mәnūr vә min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 من وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مئتين لا يسمعون فيها لو إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك Lahuma bine aydin ve ma kalfena ve ma bine